<تصفيق> أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والنجوى فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا رحمكم الله أن الزمان سيار وقد أدبر عامه واستدار وما مضى فلن يعود وكل لحظة تمر تزفك عبد الله إلى يوم موعود وشاهد ومشهود وإلى فراق ولحود فاغتنم الفرصة وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أيها المسلمون قد دخلتم في عام جديد بدايته شهر حرام ونهايته شهر حرام طبتم في غرته وسائر ايامه وبارك لكم في اوقاته وازمانه وشهر محرم من الاشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها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 إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه فحري بالمسلم أن يستقبل عامه الجديد بطاعة الله عز وجل والانقياد لأوامره والاستعداد للقائه وأن يستشعر ويعرف للأشهر المحرمة حرمتها وفضلها ومكانتها وتلك طاعة يلتمس ثوابها ويحذر من عقابها قال الحسن البصري رحمه الله إن الله افتتح السنة بشهر حرام واختتمها بشهر حرام فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه عباد الله وقد رغب الشارع في صيام شهر المحرم تطوعا فاحرصوا على أن يكون لكم أكثر نصيب من فضله فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم أيها المسلمون رجح كثير من أهل العلم أن شهر محرم أفضل الأشهر للحرم ولعظم مكانته في نفوس الصحابة استأنفوا به تقويم السنة الهجرية ففي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم من أين يبدأ التاريخ. فقيل يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من بعثته، وقيل من هجرته، وقيل من وفاته، وترجح في رَئِيهِ رضي الله تعالى عن أن يبدأ من الهجرة، لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، ولأنها هي التي كان عليها. ولأنها هي التي كان فيها قيام كيان مستقل للمسلمين، ثم شاور عمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أي شهر يبدأ السنة؟ فقيل من الربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مهادرا إلى المدينة، وقيل من رمضان. ثم اتفق عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم على البدء بشهر الله المحرم وتلقت الأمة بأسرها ذلك بالقبول لأنه شهر حرام ويلي ذي الحجة شهر حرام ويلي الشهر الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الهجرة فكان أولى الشهور بالأولوية فرضي الله تعالى عن عمر وعن كافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يمن على المسلمين في هذا العام الجديد بعز وتمكين ونصر مبين وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد صفهم عبد الله لا لللهو خلقت ولا للعب ولا للهزل ولا للنوم ولا للطعام ولا للكسل فبادر وبادر ودع عنك العلل واغتنم الفرصة قبل فوات الأمل ولا تكن كمنعاه الحادي قطعت شهور العام له ورفلة ولم تحترم في ما أتيت المحرما فلا رجب وافيت فيه بحقه ولا صمت شهر ولا صمت شهر الصوم صوما متمما ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة؟ وتبكي عليها حسرةً وتندما وتستقبل العام الجديد بتوبةٍ لعلك أن تمحو بها ما تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا معشر المسلمين بعد أيام معدودات سيحل عليكم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم يوم عظيم وفضله قديم قد اختص بخصائص تاريخية ودينية منها مشروعية صيامه فقد كان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يصومه وكانت كريش تصومه ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه فلما كان في العام القابل صامه وأمر بصيامه ثم فرق شهر رمضان ذلك العام فنسخ وجوب صوم عاشوراء، وبقي صومه مستحبا على الراجح فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُرًا فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ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 وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواه البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أي يكفر السنة التي قبله وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن اليهود يتخذون عاشورا أعيدا فهم أن يصوم التاسع والعاشر من العام المقبل فحال دونه المنية فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التاسع يعني والعاشر قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فالافضل عباد الله أن يصام يوم قبله خلافاً لليهود ومن غلب فلا يُغلبن على صيام اليوم العاشر ومن خصائص هذا اليوم أنه يوم نجَّ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه ولهذا صامه موسى وبنو إسرائيل شكراً لله عز وجل ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكراً لله عز وجل فنسأل الله أن يوفقنا لصومه وأن ينصر جنودنا المرابطين في ثغورنا. كما نصر موسى عليه السلام على فرعون وقومه في يوم عاشوراء وبعد معاشر المسلمين فهذا ما في هذا اليوم من الخصائص وقد انتحل الوضعون في شأنه وأمره مفتريات كثيرة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا عن أئمة السلف فجعل بعض الناس يغلو فيه فيبتدع عبادات لم تشرع ويتشبث بأوهام وضلالات لم يوفق للخير في ملابساتها فلو كان يدري يوم عاشوراء ما كان يجري فيه من بلاء ما لاح فجره ولاستنارا ولا أضاءت شمسه نهارا فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي دينكم لا تبتدعوا ولا تحرفوا شريعه الله لا تبتدعوا ولا تحرفوا شريعه الله فقد ائتمنتم وانتم خير امه افرجت للناس وحذرتم وانتم امه وسطا وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والله لا يتعبد إلا بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وفيه كفاية الزيادة عليه إفراط وغلو وتنطع والتقصير فيه تفريض وتساهل وحسبنا قول ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضي لكم الإسلام دينا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا فنسأل الله أن يرزقنا التمسك بالسنة والسير على وفقها وأن يجنبنا البدع ويعيذنا منها وأن يجنبنا طرائق الغلات والجفاء وأن يشرح صدورنا للحق ويجعلنا أهل وسطية واعتدال إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعز به دينك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود اللهم صوِّب رميهم، وقوِّ عزائمهم، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءهم، واشفِ مرضاهم، واجبُر كسيرهم اللهم واحفظهم في أهليهم وأموالهم وذرياتهم يا رب العالمين اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها برعايتك اللهم من أراد بها سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إننا نعوذ بك من شره وندرأ بك اللهم في نحره اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم فرِّج كرب إخواننا في الشام اللهم فرِّج كرب إخواننا في الشام اللهم يا رفيع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مفرِّج الكربات ويا مفرِّج الكربات فرج كربهم وارفع ضرهم وتول أمرهم وعجل فرجهم وعجل فرجهم واجمع كلمتهم اللهم احق دماءهم اللهم احق دمائهم واستر عوراتهم روعاتهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعرات فكسهم ومظلومون فان لهم إلهنا قد زاد عليهم البلاء واشتد عليهم الأمر تعرضوا للظلم والطغيان والتشريد والحصار اللهم يا ناصر المستضعفين اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين اجعل ذلك مفتاحا ذلك مفتاحا لنصرهم فان مع العسر يسرا ان مع العسر ثم اعلموا عباد الله ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين